بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتال Oh. Kiitos kun katsoit! إنكم <تصفيق> لذا أخير النزولاً أم شجرة الزفق yeah If I can Ah! Uh... Kiitos!